إِذَ ا ل ل َّ ه ُ أ ََ ن ّ ه النابلسي للعلوم َ هُوَ َ ا َِْ أ ُُ و ل ا ل ْ ع ِ ل ْ م ِ قَالَ و موسوعه ن ي النابلسي للعلوم الاسلاميه م و ب ا ل ع ب ا د إن ا ل ذ ي ن يكفرون ي آ ا ت ا ل ل ه و ي ق ت ل و ن ا ل ن ن ب بغير ي ي ي حق ق و ت ل و م ا ل ا س من ا ل ن ا س ف ب م ر ه م أ شركه الهدى ي ا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ا و ك ا ن و ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ل س ي ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا ي ظ ل م و ن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 وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ م ؤ م ن و ن الكافرين أ و ل ي ا ء ف موسوعه ا ل ن ه ب ل س ي ء إ للعلوم ا الاسلاميه و you、mm -hmm. موسوعه النابلسي ل ل ع ك و م ا ل ل ا م ي ه o <laughs> h